موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 ونسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطالد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون يا قوم من ينصرني من الله إن طغتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك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 قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجلاها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معدني يا بني يركم عنا يا بني يركم الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من القرق أبني معنا ولا مع يا أبني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال نسأوي الى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قدمت لكم هذه التلاوه من فريق جوال الخير